3. cüz Bakara suresi sayfa 41 Teavuz billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim فلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وَأَيَّدْنَاهُ بروح الكدس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 قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا وعلم أن الله عزيز حكيم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 قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله ولي حليم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 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِّن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ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 وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ وَنِعْيُ حَمِيدٌ الشيطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاء فَاللَّهُ يَعِدُكُم مَوْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا فَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءَ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 لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ للفقراء الذين أخصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أونياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا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 الله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 وَإِنْ كَانَ ذُعْسَرَةٌ فَنَظِرَةٌ إلَى مِيَسَرَهُ وَأَنْ تَصْدَقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمَ تُرْجَعُونَ فِيهِ إلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُضْلَمُونَ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 ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم اقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدناء لا ترتابوا الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم تُديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضر كاتب ولا شهيد وان تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله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 واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي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 ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء هو الذي يصبركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم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 الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم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 فإن حجوك فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعني فقل للذين اوتوا الكتاب والاميين ااسلمتم فان اسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فانما عليك البلاو والله بصير بالعباد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 فاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ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 يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من انباء الويب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون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 ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين أني أَخْلُقُ لكم من الطين كهيئة الطير فأنفس فيه فيكون طيرا بإذن الله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 ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله فالله خير الماكرين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 قَالُوا قُمُوا مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَال لَهُ كُن فَيَكُونُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُنْكِرِينَ فَمَنَحَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ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 فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا شَهَدُوا بَنَّا مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إلَّا مِن بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ها انتم هؤلاء حاججتم في ما لكم به علم فلم تحجون فيما ليس لكم به علم فالله يعلم وانتم لا تعلمون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 يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون فقال طائفه من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا اخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا الا لمن فبع دينكم قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحجكم عند ربكم قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم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 ما كان لبشر ان ياتيه الله الكتاب والحكمه والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون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 كيف يهذ الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات لَا يهدي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ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 ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولم افتدا به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم